كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يوم اذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد افيم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 إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مختوم من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومذاجه من تسني من عيني يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا قلبو إلى أهلهم قلب فكهين وإذا رأوهم قالوا إنها أولاء إلى ضادلون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون